أنا أقول أنه مجرد من هذا المعلم يعني من هذا المعلم أنه سرادة الكانتيدي يعني شروط دائد ملايخان لحارض ملايخان فلنانك الجوخ سهيان كاف مغوشي شغانو ماحاو حيالا لقيره نو الضد كتيرو قال لي هالضد إبلاي لمحالو الشيخ محالو بادي مالو باديا اونو كره دا حوان و وحانو الجاري هذي علم ليين من اصغر جو سالو اللي اما فرجوسه هذو كو اوغاي طار له اغانى قام ساجر كذهاي قال لي هذي علم ليين من اصغر جو سالو منو قابله انه اما قابله الى بكثيره زون قابله سوا ساي اكو يلا دين بمشي واش المحال يكبر دين تمبار صلاه دوصو دو باط العقيدة دون صوفت وحالك البولة فدس وضعني وضعني كانوا هاي كل شيء اخاف على امتي من بعدي ثلاثا ضلات الاهواء علمتي في وحني انا في الزراوة ايزا وحاني اهره هاي عماها كتابة السبيالة ان يشيوها ايها لوضاها واتباع شهوات شهوة راعت هذه حاني وعبسها الشهوات رائد شهوات جمع الشهوات جمع شهوات جمع شهوات, جمع شهوات جمع شهو يعني شيء حم اوض يعني تريد وقوفيع نالوه اتباع الشهوات شيء يعني نفط هذي ربطو اذا اكالي كان نالوه وضاء نفطه انه يجرسو وليالا في البضوني ايكو طيب ودوني عند القراعه ضعيالي نختاز ربطه علاه جربت لاي راعبه لراعه والفروج فردي اوره ولا راعه معناها وضع حتنيو هذا كل بهيمه قال عمل اصلهم وحال دون شغل كذا او على وحي كرتو وقت المره ساعه لا دخطيت وقال ما عيل هدا في والشروج يا سيدي اتباعوا شواته للراعه في البضونه للراعه نفتوا عرب علوشا وحيمان شيش عربه الراعه والفروجه فروجت الراعه عربه الراعه ام هاي الهمجي سدان وبدلي وحاسب اوكي علوش شي فرجي شي بادل احب شي حقه قلبي اسمه كسول عايهو بعد الواه كذا راوند بلي هيو اما كيس بحق ذنبنا مفيره وعلى اسرع يعني ادو فاحي اعنوا فيا اخر مراع نبي لما ضوض الشيب بطنكم ايش فيه معي لي شهوات وطمع وحقولها يا مرجوع لي رمضان معي حيره نفسي دائم حيره وهي صحونه حراضي حرام وفيري هاي اتباع الشهوات هو اي نفتي في حر يعني وحاس بعلاله بمانان يعني جماعي فرجيه فرجيه نفيري هاي حراضي حرام وحين نفتي في حر تسراعها ام دي ام دي سننلوه اللي هو البادنيين وحباتين كاه وحيحوقو واله هادو إنها إنسانك وانوا هايا هم إنسان هو هو <تصفيق> انت هو حيوانكي أو جنسيس هاي جنس الحيوان بنئي أدجن حيوان هاي يونبادكي أو مغيسي أو جنسي جنسيس كم يتهاي <تصفيق> إنتا وعلك هلا آخر على وحدك لسوع حايم على ها إنسانك ما كسوعنا كرو بها امتا كلا كرو بكف إلا من أثر الشاء إلا شاودي بهيمية إذا ايه ده اناس ديلا ماهينه شاودي بهيمية محاواي عوند كليا وحيفو كو وقاضا يو جماع كليا اتقاتد معنا هادي اتانواي تادي ويزا تاس لهواي طريقة الاخرة بحكات إذا لهواي واحكا لما ها <تصفيق> اذوني وجعني سي مالقا بخيل لما يكون غادسه وحياه وكل ايذى الهواه امم انت نقول له حاله جارك يا راحب بالبدن بدنك دور وحي يعني خارق كخابط انت تروح ايده يعني ضرورهك خارق حاله الضروره وحيك بضن اسكر بإلالي يعني جماع أساسه وكالوحي حلاشه كخاضه نفتيسي انت يعني وحوحال ديرها قصوبين انت محا إله يعني يعني زويل للناس حب الشهوات حب الشهوات أدثة الأغرحية زويل للناس دعاق زو إذا نفتع عالجو عمله هو مضاري سبتعب سيسي اوه حاكو حلي ايه والغفلة بعد المعرفة غفلة وايه المامت بعد المعرفة اوه بعد جيذي الاوغادو الاولماء لها المامون الاهي يداد اقون هذا الهلمان وعنى ضاعد الهي وجوبك اذي ما كانت اغاتي معرفة معنى بعد معرفة الوجوب ضاعد وجوبك اذي ما كانت اغاتي بعد الاهماي لقد اكتد الله الله لقد اغاتي ضاعد اغاتي اني واجبك حيث لاد واجبك صنق واجبك وحي واجبك او والدين تاقضى الواجبك هذينا اداف تدور. وحا تكاركتد وحجرين عملت كاركتين كاسا كتير. غفلة بعد المعرفة معرفة الوجوب الضاعة بعد الوجوب بعد كيذي أولا تلقى الله وضاها عوام تحقوزي سام يعني خواستا وحواي جد إله الدورتية غيرك إله غيرك سوى ملع السر على كل حال وحياه واسن مكاني افلح وحاله ودا ادي شعور هذا ده يعني اك تكتي دالو باهل الهوايه وحاله ودا اهل البده ايضا في بلاوي محايل وحيالها وعرسي بدون يعني ذاكاري وحواض بدا اذا وداتك تحلول اي كوري ديسا وكالقوش كينيس هاتا تانواي ولالكا وحاسكا دوراكي وحاس لبالو واسكوشيزي بايهين عسكا دورها وحاسكو مضائيني في عمتاي وحاسكو مضائيني يحسبون ايقلا انهم يحسنون بصنعا ايقلايان كي اذيكو حيب وحاسكو خاش يعني انوكو وحسوبيني فأنا كان جونه من أهل أهل أددنا سودولي أددنا سودولي. سودولي وعلى الكواس على حبة ديه على الدلدل وعلى سودولي سنة ضواويل أبدلوا شوائي أدد كاني هنا أعيان أحييي لأي فان محيي أمودوا أعيان إنه أنا يعني بعض في جونه يومكو ألمسك شرشربين وعلى أردين شروب معازي حرامكو والعقية اختلاطك حراموه هلاللواني يددك شريعة يعني وانا يا ربتا مارك الشيغة منكركاني وحاشر دقائنا مجمع علينا سهابه مارك لغيوه هايو الشيء اجماع فقعنا سهابه قدي اجماعه هاينا ودد خلسي كله يا خوانين بخلسي يعني افيري هونت علمي صوارك محييين لو حونكيسي محاواي سوق غابه مالسوق غانين المعلم هاي كميدة هلالدبركو شريب كشرط سنه ولا زينك سنه ان كاع حقك جوج هنا اولا سو ديري بعد اللي كان انت والسوبي لا يطعنا احي او هل اكو اغناء وانا جوغي ما دايسين اليور دونا بتو ايه بلاخذ ذي المهاب تقول اني في الشغله هو خلاص لا اجوك الفكره مره وديت وجاوا قلت لهم وحكي اما هل يومه شو بي ذنبي من بني ادم ذنباينه ما جرى ذنبي هذيك دكتوا يعني لو دلو دلو فدنا وين لغريلو ومضلق لما ايه مشاريعه لغرطاء ديقلو وقاله مشاريعه لغرطاء معه او رتفيري بحي يا عرق قالوا بليهي يحسبون وحي انهم يريد يحصلون صنعا اي كلام عينا وحفيعا اي شوبيو هيا اي اماليها معها هاكا ديكتونالان ريو ولو بدهن حيطان الي الثانيه وكمان هسا مركي غلا بيرو سو بخيي هي انه يحسبرن واغن وجدنا حد يحبر الله هاين اغن استعمال هاي حكم يعني قعن تكوريك ولا شيء يشريك قعن ريبي تخايزكلي دولة اسكلي أصحاب الشوكة وصح إنك ساحب الشوكة هتعم في ريبي كلا أمودها ديت ريز أذي يعني يعني در أصحاب درة لكن بساحب الشوكة محلها يخاضها إنك أبقى هاستو حوابين هاست عريب وصح لقربها وجه بكتائي ونك واريبين أفقى انك وعتني أشياء هذا على سيد محمد على الاله وصحبه وسلم رب دلنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بفنك يا اللهم ربي اغفر وارحم وعصم عن يبريل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله اخاف على امتي امه دي ها من بعدي غراشي ثلاثه صدح والحامود او ابسها شاف وابسها على امه يوم بدي من بعدي غراشي او ابسها ثلاثه صدح فصار امر ابسها هيكوا ائمتي يعني امام كان اعظمته وكله هي جوركود أو عبسها اي حش رودي انها مسائب ونها يمكن تنقع عبسها اي ماذا يعني, يعني ملحظا ملحظا وضا امام كوين يو بيهو جوركيسي اه يعني جوركود أو عبسها حيف معنها اي حش حيف معنه هي سمي وهو معنى ذا الله وإهلا ووالا أمدددنا ودعوها يعني أو يعني إسحاستان إن بدلوا إهلا وإيماناً أنه وعبسها همين يعني إنا يعني عرميان حدقها إنا وحسامي كران اعتقاذيان كانوا وعبسها عالم كنا يعني اكسامي كرام ترى معي لي انت معي راح اسق هذا يا حبك اكسامي كرام أنك بالغدر غدرنا بينيان يعني ادومها افراح سعودي انه عسجيان غدر كوجي قصاص صوت ترى اللي هم غزال على اسمها الءهان انتي مذمومه اهوا على على على على هبا ره يعني الضوم حقوني يعني من كيسه نواه و بذا امرين سكو ضيوع المرجوخه سي برشه ديس غير مذموم وان ذاته مها يعني واحد مذموم معها عيالي وبالنجم هم يهتدون إلهي قرآن كبيري قبل ديال لؤواها وقت ديال لؤواها لما قسموا يا بسي نجومك لما قاسق القعاء فوح السعاب قرآن كابقوا الواخي حيالي علمي سياء ونجومك علمي سياء يعني عندك هاي قسوعها دي باس كاس لبرتو محبوب واي عيل اليه مرهنو الشمسو والغمرو بحسبان محتاس انتازا اليه كون احكامي واي عاس الكيسي عاس ونقها يعني استدلال شيالك يعني ومصائبتي اماها انو دليشته يعني اولهلا وحيا وهان وحياء وحانا حدي حدك فلان حدي صباح وحالا ارك جري وحا عدعان بعد حد حدان تاسي حدي اعتغاذه لنقص الوطن حدي اعتغاذه لبنان مثل حدك فلان حدي صباح وحالا ارك جري وحالا وحال يعني, يعني وحانا ادعي جري. مثلا وحاسو كليتة يعني إنك الضبيب يبكى بعملوها الضبيب يبكى دعان تاسكها خوها حيث تكاللاب دغا شفيرها بوشيك وإماها إماعسك وغاها وا. على كل حال وحواها إلهي سونة ديسي وحيث قدرر سجرتي إلهي يعني عادة ديسي وحيث قدرر سجرتي هذه حيث دغا صوبها إنها وحان لأركو عندي حديقاسي بحالنا وحال عطراك عندي لاكينا اللذيده حديقاسي وحاسكينا مصيبه سكينه وحال سكينه حتى شركه انسجارسي على اركاء ما هي له شويه تاثير سي سي قدروا مراها انتوا هم انتوا دا دا يعني, يعني وحياه واسدان يعني هذا الى مخلوقه بدوا دوا دوا دو محلو الجوجي هلو هذا الى حسما للباب الباب الله والله ماكيه هادي مقعيسي اوه ايوالو شاوه افاتا قم ماكيه حدي قام صبحي اما السعر قادي اما كوري دادي حديها اما دي, دي حدي بعددك قلب واضي وحاق باعا انا حدي هنفته اودي وحي السامي باعا انا حدي هنفته الهيالا يهين جواه الشريف وواهي سماوية باعدي لغلوبته با لغلوبته اودي باعدي لوكوهي دائما بيعني قلبه يرز ملعسها بعدد وعات لها خير كي يشرب اكتيري يعني هاي في مايه يجري الي لما بقطر الوقت غما دي بقى ضعيف بقى والنظر يسي جا وانا ارى تنيس جا وانت ايش هو ابزار اي وانا معي لما روق على الهي يا قدري حدي وحسترايا مالك انت وحسترايا جاب الاحوال بكره بك او بطوش اوه وعضم الترائي انتس كل وعلى التحد روايه وعن وابسه قد ايه هنا وحاء التين اخاف على امتي عدن صبى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين اخاف على امتي ومدي وحابسه من بعد ها وتكذيبا بالغدر مش احنا انه وتكذيبا بينا وعساء بالغدر غدر كاذبين قدرك إلهي بينيها وسوشيني يعني أفعال شعودي قدركودي إن العزيو كاسا وأبساسي يعني دولة لها يعني الإنسان يخلوق أفعال نفسي نفتيسي وحيس يعني صوبها وسأومع كاسا بكينا قدرك إلهي مقدراي من نفتيسة شوب شدرا يعني. إلهي نغرانك يوم حفصري والله خدمكم وما تعملون هنا وسأني أغوري Ani umi ei vahad ilin, amelkihine usaha umi Amelkan ili usaha umi, sani ayeti kutubtu Wallahu ibi hii, khalakum ee, ee zan umi oma ta'amaluun, khalakum, ta'na, ta'na, tana, tana, tana, tana, tana, tana. وما يعني وصعه يعني ملكا وصعه سوب صعه تيمام غزالي أولو قرطي يعني ينقشري اللو علي يعني اسقطوبة كاني يعني مركيناك طلو داري يورا لو داري ولو توسي وحده لي بركيس كوهيماغو بركيس كوهيماغو من بعدي بركيس كوهيماغو يعني عديسي بيها كباحان او نفسها نفسنا الليه صعوه مؤلح او سينادينا عالميه كيف تقول تقول تقول واتقي عودي بالله بيهوين وكاسي بعد هل مرس تقي كي لما ابسو نفسها السروي ما نحايد صعوه ما يأسو نفسها محايد وحي اتري لبس الحي الحكومه يترسيه عم نلجيه مو مميزه له بس قبل ما الموضوع يروح وما ادري شو هو بس اس ونده حبيس اي اتزال دساسه اكو شو اتزال بالوجري الموضوع جيد اجى بعدين ركبه يلماتوا تخاف على امهالدينه غدرك لبينيو الدرك اله اعتقدات خال الشرب رب راس قال انت من, من بالله امام ايمانكم بالخير بالقدر خيرهم وشرهم انا كانوا يمان سوجوا وقالوا مخاف على امتي امتي من بعدي جذاشي رواية من بعدي طوب ضدنا يعني من بعدي مقيمان بعدي جذاشي حافة على امتي من بعدي تهور سامانو جذاشي اضافة للتشريف هيا سدها اوها هيا نبي انت سجوري مجرنا سيسجوه بعد يلي وحيد عايوه ايه قصرتين او عرصة تكريبا بيني بالغدر اللي بيني يو تصديقا او عرصة رومان او بالنجوم الرومانيو حديق الرومانيو حديق الرومانيو مالا هو انا اجلت بقى ها يعني عدي تأثيرات يعني اي فوق اي فوق ايذي ايهمايان انه صاميهز انا عالمك اسامي واي اله هاي يعني التوقان ولا هللا شكل اول ولا هللا معناه عبس اهو ان هلايا عبس هدي بيني بين بابتي ومسبب اصبابته اه شكل اولا اه اما عفوا تذكرته وضم ديوار لكن وحيثو فارس هيس التجيبي لبوير قد ترت من خلق ان ابتيت الى الشر نشرمه ووصل صلوات الله وسلامه عليه بكس فيري وراكلها وشرقه ام ديسو حانو يعد الحديث له وعليه قصنا حديثي سنوينيه كاملهيه حديثي انا اصير حديثي سنوينيه حديثي سنوينيه انا حديثي يعني, <تصفيق> يعني امو غابنهيه منجمه ماله سيدنا علي الله وجهه واننا سوى سيد علي نجوله ميها نهروان لهذا قصو اتوله ربو منجمه هيري من تأبحين السوق من تأبحين. میں ہاست تک اسی بعد اس نے علم حسینی اور محمد حافظ شارتی وی ایچ ایس وی اور اسی اللہ تعالی در باس مجر ما كان العمر أولا شوقينا خجرتاء الدولي أولا بقينة خجرتاء الدولي وهم كثيرين لهم نعموا ما نتحدث وحاموا سبدي واي جمعوا واي ويا واسعوا ويا ربع مقدم بيس واي مجرم حديد هاي ابن حجر إياس وقال لحاديين تتعاموا واي بعد إياسيري محايا سيدنا عمر مرجم معهن قلت قلت او وين وين فارسي اصقع فورتي ما لاني امدييني وصع الجري لايسر كيرومو هاي عمر قعنكيش اكفر انت مع ذلك منجم من فائدا مالك باركا مالكتاب قابلون واليها كانوا واليها وحالوديها وحياوها اشيها ضيب اي شبه قلبيا بني اذكوا والله بقى بنغام و عيفه ادي عشر في فيريو و الله تبارك الله شيء تيلي بعدين انه لا ثاني لا فاله استقام معي يواول به على على التو فال دوه و عمان كبره تبع كنوب انسوكر بي على الله الكريم ماركه ابن حجر الاصلي فضاء جراء مثلاً هادي سنينك باسي السحايو ترادو هادي, هادي باسي السحايان ننبوكو هادي سبدي اتتتتت او بشي زيادو على ها كا كان سبدي وهمي هادي لليها يوصلها يتدخوذ اليها كان سبدي سو السلامي أربع مدنبات سو السلامي هادي أشي امانتي بوا انتي دي عمي باص الشباب بشكل راس او ضدك روان اسوكينا يا باص قذافه ما لو قفه يونكه حم العظافه ضد لبتي له نهايه يونك المهم لا يون حم هاي ساعه ونص نص وقلب او ليله وركلافه عجبنيتني شيخايم ومتنتهي اساس طه شاء الله عندما رأيت هذه يعني أدتك باسس يعني يعني لوني كانوا إمالها يعني وقت غاسي أربعة موضة باسس أتا بوخش أنا قريب لي هاي وعليه بوخش لأحد واي من الصبوخ كرو سبدي واي أدتك يعني قلب ود أي أسجلاء يعني يعني يعني يعني يعني يعني فإما إذا vahisamihisamaleha Aabhira hadiskan Aabhira hadiskan Aabhira hadiskan Aabhira Allahumma salli ala ala alihi ve sahbihi ve salli Tuhdana vahasin sallallahu sallallahu aleyhi ve sallam أخبرني وحائي ورمي جبريل وجبريل آئي ورمي أخبرني جبريل آئي ورمي أسيري أن حسين سيدنا حسين ابن فاطمة أها وبايفادم إياكي يا أها سيدنا علي أها يقتلوا أنه يدردون أسير ورمي إشارة الفراد كل جفرات كل جفرات جين كيسين لقوت الله جين كيسين لقوت الله أصي شايد أحضرني واي ورمي ومعنى واي شايدة واي جبريل وجبريل. سيدنا جبريل أنا حسين سيدنا حسين قد سيدنا علي بن فاطمة أها إبن فاطمة أسكره أبكيسا لو أبتريا أو نوي أهاي عليه والسلام أبا يفاضوا مبضالي وقتا هنه حسن واي من هنا فاطمة حسين حسن دولي واي هنه حسين نوي حسن ريدنا حسين من فاطمة تأهاي يقتلوا اللي جلدونه أثيره ورمي بشارة الفرات ووي فرات معنا ووي عراق وايه يعني جيكس لو بيديرو ولاتنا حسي وراجل حوايف كوشو بيجيبي وينه ومشهور كاي توه غسي يعني جيكس لو بيدلا انا بهيرسي قبل لا ساعه اشاري <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعد من غسي يوم حدودي لي ما ودن بشو الصبحها وهالسوال مره اطراف الشعب بلا سوال مره اطراف كمان سوالها بس كذا بعدي اروض طرفي مع الروضه حيتمت بلاد غيري اكمت عيش نبينا نبينا مليسي اعلام دي دي معجزاتك سي معجزاتك لأي كمتهاي أعلام الابوة أي كمتهاي هي معجزاتك معايا لي وحاصحي مكي معاوية أزقيري ودي وها قومي دين معاوية مكي سقيري ودي وها قومي دين يعني كتب. وسائل حسين قومي العراق والمدين مدينين كانين وحيثو لي ان شوقي عان شو هليين انا لا معاوي بعد جيسي علا خليف طايعه اد انو بايع الثمنه الحيان كوبا كوفا ذاه او بايع الثمنه دمطه واشدرين اديرك مزوم باطيل مكان شوق لي بمرط باعتك وأوتى مصنف بن عقيل أخي بن عبي بالبالد وأبايع تمان وفصوصودي بعد يهاليك واتاتكي وأبايع تمان أيسا وهو جين وأصو بايسين الحسين واركولو صوبحي وهو جين مركيل للدالمي بعد يعني واي ديرين واي ديرين ما انا في يوم الجمعه يدين عشان محاضم ثمان كيلو ديرين سنه اللي راح يكون هذا 14 بالان كاسي اول الديني اروح دابا مدواتي يعني مدو وشو وي اولجيد مدو ونخوصو فلجيد حتى مالن كاسي حدقهي مالن لحظة مالن دور نمال جواه حدقالات علاش امدوا واشد امدوا واتي وراخد درات هدهي حدقه نم بلناخت صوبحه دور كيه حدقالات او عمل آنهاتي كربلو ايه بيهاقيا ورهين سنان تشكو ورهي يو حسخوا كتاب كي مقعيش ويقع كيسي مشهور طائم عروف انا ارتدنا ان شاء الله حمان كيبت وحالا مغلي جيني وقوه انا مغلي مالنكاس مالنكاس جيني وقوين هو ايه ما قلن سيء هو ايه ايه ما نحديثه ايه ايه ما نحسن امن عباس وحاس أركي مالنكاس نبي لا سأركي رياض عودي رياسكو أرقي وعنكاس عوديشي نويقو بساسا وقعن تيسيقلو وقليكو جرقو وطو يا عباس وعودي يا رسول الله محاوة يا صديق عزيلكاني وحوائي لغان دي بيسنا حسين واي هي أصحاب تيسي هي وآل بيتك هاي بيتك هاي بيتك هاي سيدة طواطن وشيئة لحد بهاي صدن كل وشيئة كدولة استيت لكن يعني حيالا سي اني الكريم بتبخاسه تجي او يعني برغاز ويجي بحر انا فضيت هون عم بيجي اسا واه يعني والله بضل انسى اسمي انا ماينه واحكي المواه ما بنعرف Aga te asute, asute manikale, digis, see on see, see on see, see on see, see on see,